الحمد لله الله على الله الله في شكل نعم. الجلوس. بسم أخذنا في الدرس الماضي الطعن. لماذا روح الطعن بين الجلد؟ قلنا قد يقع بين عامين وقد يقع تعارض بين خاصين وقد يقع بين عام من وقد يقع بين عام من وجهين وخاص من وجه مع مثلين وبينا هذه الأحوال الترتيب بين الادله نعم على <تصفيق> وإذا عرضت وإذن الزف وجب الزف وإذا <تصفيق> يؤتي الزف أمير من أسهل ثم الشهور قال إنما اتفقت الأدلات السابقة هو الكتاب والصنى والإجماع القياس <تصفيق> هذه عندنا تجاه على حكم أو انفرض أحدهما من غير معارض وجب إثبات هذه القعدة معروضة إذا الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم وانتفقوا على حكم خلاص ما فيه فعارض وأصبح الجميع حجة في هذا طيب إذا انفرض الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس إذا انفرض بالحكم ولا معارض له اخذنا به ولا من به أخذنا به لأنه ما في معارض طيب إن فعارضت وأمكن الجمع فعلى ما سبق وجب الجمع يبدل حالة تلك إن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تم نشره أطوله إحنا, إحنا عندنا الوقت كم حالة اتفق على حكم هذا حالة إن فرض أحدهما من غير معارض هذا حالة تعارضه أن كان الجمع هذا حالة لم يمكن الجمع هذا حبيب عندنا أربعة أحوال بين الشيخ حكم كل حاله من ذلك إذا اجتمعت على حكم اخذنا بالجميع اذا انفرد واحد من الاربعه ولا معارض له وجب اثبات الحكم الاثنين اذا اختلفت وتعارضت وامكن الجمع لجانا الجمع الاثلاثه ان يمكن الجمع وعملنا عملنا بالنسخ ان ثبت ايه شروطه يعني المعرفه التاريخي وغير ذلك وإلا فالتوقف نعم طيب اه... عندنا طيب اه... اقرأ السؤال فإذا قال القائل لماذا تقدمنا الكتابة معامل السنة نظيره في الدنيا. الكتابة مع السنه نظيره في نعم في وقول لأجل كتابة إن أُوضل مناسحاً في إذنما يناسحاً في الثلاثة ذلك الثبوط لأن فهو مطعيش فهو عن في فضعاً ليس فيه إذنك ذلك السنة إذا أُوضل مناسحاً في إذنك الثبوط لذلك كتاب كتاب أولى للأقدير يعني مع أن السن نظير من في الدليل قال سبحانه وتعالى إن انزلنا اليك الكتاب الحق بحكم بين الناس بما أردت قالوا وربك لا يذنحك يحكي موقف في مشهد ربنا وما تقم رسوله فخذوه ما نصح عنه لكن مع ذلك نقدم الكتاب على السنه لأن الكتاب من جهة الدلالات من جهة الثبوت قطعي ما نبحث من وجه هذا من جهة ثبوته نبحث عن إسناد ولا لا لا فمن جهة الثبوت قطعي لكن التنازع قد يقول في دلالة الكتاب عام خاص مطلق نقية إنما السنة حملا بحث فيه ولهذا عمر المحدثين في الكتاب ولا في السنة في السنة فالسنة نحن نبحث فيها في أمرين في الثبوت وفي الدلالة لهذا قدم ما كان يبحث في الدلالة فقط مع قطعية ثبوته على ما كان يبحث في ثبوته ودلالته طيب ايه نيجي عندي ولم لم يمكن الجمع وجب الترجيح نعم ولهذا قال. نعم لم يمكن الجمع وإذا من الناس من على وإذا من, الناس من على القول يعني إذا بدأت موقعات ونصولنا يعني إذا نحن قلنا الناشق رقم طب ما عندنا لا, لا يمكن إثبته هذا نيجي نجمع للدلالات نعم فنقدم من الكتاب والسنة لأن يلصول الكتاب والسنة النص على الظار النص على الظار يعني إيه يخطي القطعي اللي يختمل معنى واحداً على محتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر نعم يعني إذا بذل سؤال على اسم من الأحسان وصف ولا ذلك دليل من الجسال يدل على مخير هذا الشيء وغيراً لا تحصى فنصف من ويفعل ويبعل ذلك مذيباً ولو لم يكن هناك محارف لذلك لذلك ذكاة الكريم فقد وضت فيها حبيث قاص ووضت فيها حديث عجل لدو الذي التي أثرت صلى الله عليه وسلم وضع ميالي وضع ميالي ذاتها للتسافة والمصاد للذات بأن رفع صلى الله عليه وسلم وعلى الزكاه الزكاة حيث تراحات المدناء إذ إذن يؤذر الزكاة فراغة نقص الخاص والحديث العام قبله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع من ولا تستطيع لا يؤثر فيها الحصان فإذا ما مستدده فإذا ما مستدده إذا كان لطب الإيمان للمساعدة بأن نص في الأروح وكيف أن العام يمكن لتحارب أن يقول خرم في حمومه كذا وكذا نعم فالنصر... فالحص يقدم على العام حال للسيد لا لأنه أنص أنص على المسألة من العام العام ممكن يو أو او يارد إليه التخصيص لكن النص نص في المسألة نعم لكن النقطه التي يطرح هذا الشيء يعني لا يمكن مناقشه اذا في وجوده اذا كان في نزاع في وجوده اذا يقدم النص على الظاهر والظاهر اذا النص مطابق وأن النص لا يحكم بالضروره المنصوص عليه ولا المنصوص عليه والظاهر ومدل ومدل ومدل عندنا نص وده لا يحتمل الى جلاله واحد بيقدم على الظاهر اللي يحتمل معنيين وان كان احدهما اظهر من الاخر اللي بيحتمل معنى واحد يقدمه على اللي يحتمل معنيين طيب اللي بيحتمل معنيين مع ضرور نقدمه على اللي بيحتمل معنيين مع تساوي كان منقول المعنى ده أظهر يبقى المقدم اللي هو بالظهور على اللي ما يقدرش بين المعنيين او يكون متساويين وهكذا تكون في النص يقدم على الظاهر ولا الظاهر يقدم على النص النص يقدم على ليه لان النص بيحتمل معنى واحد الظاهر معنيين بس أحدهم يت... أرض طب لما الظهر يجي مع المؤول بقى يبقى الظهر نقدم وهكذا يعني نقدم الأقوى على الأضعف والأفرح على الذي يحتاجه نعم على, المطلع على المطلع. فمثلا من قال لا مشاحة إلا الوعي وغيره فأسى الولي صوته بسرحك مشاحة فإذا قال حاريره لا مشاحة يتيم إلا الوعي لا وقال ان هذا من الثمان والثمان فهذا في, في جاته كما, قار... كما قال الأحمس يعني حن على التمام فالقضى ضار على الضار على الأول، وآل ميديان الاستداء. لكن عدل توجيهنا الأول عام لأن الأصل عندنا نيجي البرتيب. الأصل إن إحنا بنوجه النفس للصح. فإلا يمكن ودل ده على عدم راضي هذا. فنوجه النفس كمان. فعندنا النفس يتوجه لثلاثة أشياء. واحد نوجه نفسي إلى نفس الوجوه. فإن لم يمكن فإلى الصحة فإلا يمكن فإلى الكمان يبقى ما أقولش ان إن نفي ذا ما عدم وجود دليل على نفي الكمال بل الدليل ظاهره على نفي الصحة فلا نكح الا دولية يدعمه يدل على أن نفي الصحة قوله صلى الله عليه وسلم أي ممرأ نوكحة بغير إذن وليا فنحترعها باطل يبدأ نفيه ده شغل التمام والكمال باطل ينفع التمام والكمال ما ينفعش نعم عماني عماني طيب. والمنطوق على المفهوم نعم المنطوق على المفهول. المفهول المنطوق على والمفهوم لا ما يأتي به منطوقا وإنما يفهم من النظر معه فهذا لو أشبهوا زي حسن ماء الشيخ حط حسن ماء طهور إن الماء تهور لا ينجف له شيء تعود معه إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبر <تصفيق> الحنابلة بلقه إن الماء إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبر فيقولون فمفهومون أن الماء إذا كان أفضل من كل سين حميرها بك تغير أو لم يتغير الأطهرون قالوا لا الماء ينجس بالتغير لماذا؟ لأنه يقول إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب عن لوني وطعمي وغير قال يحب لما نجحنا نرجح نقول إن الماء أطهر لا ينجسه شيء ظاهره الطهارة في, الك... في القليل والكثير الظاهر نفس المنطق نفس يقول ايه يقول بين الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب عن المريحين قليلا او كثيرا ان الماء لما نيجي اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل هذا ظاهره ايه الظاهر إن كلتين فأزيت لا يحمل لكن هل هو ظاهر في, إن إذا كان أقل من لا. من في هذا أنه إذا كان أقل من كلتين يحمل لا ده مفهوم فالمفهوم في هذا النص أنه إذا كان أقل من كلتين لم يحمل خب يبقى عندنا نص النص هذا له ظاهر منطوق وله مفهوم أما المنطوق فإذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خب واما المكون مش المنطوق اذا كان اقل يحمل تبنيجي يجيد ظهر لأحد ده اذا برغ الماء لم يحمل الكلتين في الزيب ما تيحملش خبر يتعارض مع ان الماء الطهور لا ينوجسه شيء لا لان احنا متفقين الماء الطهور لا ينوجسه شيء في الكثير والقليل يبقى في الجهة الكثير ما فيش تعارض التعارض وقع في جهة القليل فالتعارض هنا وقع بين بين منطوق ومنطوق والمنصوص إن الماء من الجسم ومفهوم إذا بلغ مفهوم إذا بلغ وإذا تعارض المنسوخ مع المفهوم قدمنا المنسوخة إذا من راج أن الماء لا لين شيء سواء قل أم إيه أم كثور لأنك أنت أقل من بالمفهومش بالمنصوص والمفهوم أقل دلالة صحيح قال والمضبعة والمضبعة على الناس نعم هذا يثبت وهذا ينفّس نقدم إليه لان المثبت معه زيادة علم لما أوضح. والناقل عن أصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم يعني كذلك برضه نعم آه. وكذلك العمل محفور وأولاده المخصص على غير على غير المحفور زي حديث صلاة النه الصلاة وقت النهي عن الصلاة وقت النه وحديث وحديث والأحاديث التي فيها الصلاة إلى دخول المسجد زي حديث أبي القتادة إذا دخل علىكم المسجد وكذا فحديث إذا لا تمنع أحداً طاف بالبيت قال لا تمنع أحداً وكذا هذا أمر محضون ما نشأنا يخصصه إنما حديث النهي عن الصلاة وقت النهي لا ما يخصصه وهو إذا كان في الطواف أو من ذوات السبب فيقدم العام المحفوظ كما قال شخص الإسلام على العام المخصوص فإذا عام محفوظه وما يقدم على العام الذي له إيه له خاص طيب دي كل هائلة تعرضت نعم وما كانت صفاته القبول فيه أكثر على مازونة لا شك عند حليف مرضي عن جماع الغفير وحديث رؤون من طريق مثلا واحد فالجمع من الثقات يقدم على الوح كذلك الاوثق يقدم على الثقة فنقدم باعتبار الايه؟ باعتبار السفة هنا باعتبار الصفه شعبة قال وغير من دونك قال وتعارض هذا مع ذاك يبقى نقدم رواية ايه؟ شعبة للصفتي العالية وصح القصة يقدم على غير أيضا من ترجيحات كويس زي زوج ميمونة قدمنا من أثبت أن ميمونة كانت حلالا والنبي متزوج على من قال بأن النبي لأن ميمونة لأن النبي كان محرما زي ابن عباس مع أوردة حتى ابن عباس مع أوردة حديث عند البخاري أن النبي المتزوجة ميمونة هو إيه محرم لكننا قدمنا حديث ميمونة في أن النبي المتزوجة هي حلال لأن ميمونة صاحبة هو أنت تعرف ميمونه هي كان النبي حلال ولا حرام محرم يعني فصاحب طيب ويقدم من الاجماع القطعي من الإجماع القطعي على الظني لا شك ما كان القطعي الاجماع يقدم على ما كان الظني لان دلالة القطعي أدل على المراد من خلال الايه الظني واخيرا يقدم القياس الجلي على الخفي الجلي هو يستفاد بنص بنص او بإجماع قطعي اما الخفي فما هو اقل من من ذلك يعني انما اخذ بالاستنباط فالاجماع اللي عليه نص نقدمه على الاجماع الذي مبنه على الاستنباط هذا بالنسبه للتركيب الادله طيب يبقى اذا عندنا الادله فيها السنه اجماع قياس اذا اتفقوا على حق الحمد لله إذا واحد بل على هذا الحق يا الكتاب يا السنة جمع القياس أخذنا به إذا حصل تعارض اللاجئنا إلى الجامعة إذا ما امكن الجامعة نلجأ إلى الناس طيب إن بشروط لما نجي بقى نجمع بين هذه الأدلة الاربعه فبنقدر طبعا الكتاب على السنة لما ذكرنا نصوص الكتاب والسنة نجمع بينها حالة التعارض بأننا نقدم الأقوى على الأضعف منه كتقديم النص على الظاهر والظاهر على المؤول وإليه المنطوق على المفهوم نقدم القياس على الخفي نقدم الإجماع القطلي على الاجماع الظني نقدم صاحب القصة نقدم ما تعلق به صفات تؤهله كل هذا هو عمل المشتهدين من اهل العلم بالصناعة دي صناعه البضاعه ديت الثمره من النظر في النصوص الشرعيه لانه انت تعرف العالم انت تعرف المستهلك ايه المراد من هذه الثمره اذا وقع ما ظاهره تعارض زي المحدث كده او زي طالب العلم اللي بيعمل في التخريج والتحقيق وكذا انت تعرف متانته في استخراج العلم لما يقع التعارض سواء العلم في السند او العلم في الكلمات دي البضاعه انك انك ترى نفذ وتسمع نفسه إذ يحكم على الحريف مش اتكى على زرار الكمبيوتر طلعت خمس ورقة تحطوهم وفناتع من مجرد ذا كده وكده أبو عبد الرحمن السلف وأبو عمار الآثري وكلام من ذا لا أنا ما ترى النافس ترى النافس في نقض دوايات ما تراه جليا واضحا فيما كتب العامة علامة العصر ومحاجة الأمة في هذا العصر لنا رحمه الله تعالى تفتح له اي سد ما تلاقيش ان هو اتسك على زي كاش الأذرة هذه ولا المحتيح وإنما ريه بطولة والنهار بطولة يعيش حتى وي, وي, وي ويقعج بالأحكام فترى نفس الشيخ فيها باعل كذلك الترجيح وقت الأدلة وأنت تسمع من الواحد أدلة الفريق هذا وأدلة الفريق هذا لكن هذه الأدلة أرجح وسبب رجحان كيت وكيت فطرق أن يرجح بلغة وطرق أن يرجح بصول كيخ وطرق أن يرجح بالمصطلح وطرق أن للشريعة هو ده العلم هو دا العلم ليس كايمة الناشط بتاعتنا من الأداء المرصاص على الحشية وتبقى شيخ من الصبح لا هو دا العلم وطبعا العلم تيجي بعد كام يوم؟ بعد كام سامة نعم الله تعالى أعلى وعلى صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه